سنا فيه مقولتين أنت أولى في الحشاء من مهجته من أغريات تسعد القلب الشجية أنا أفديك بروحي وبيالما لدي ما, ما أحيلا كنت صبيا ضحكا ترنو إليا يا بنيا يا بنيا يا سلام في مطلتي أنت على في موجتي من مهجتي منها ضريا وتسعد الرجل Håll med skjäderna, när för dig قد كان انتي بالتلقى ما كن يوما ننسيته كنت كان لو كنت للعهد وفيا كم ركبت صعاب حتى عشتني ولك كم جاهدت كي ما تنهل العلم السني ولكي ألقى ما عم رجلا جلدا قويا رقيقا مثل الثريا تعود لي يا حبيبي مثل ما كنت نقي يا علني القاك يوما قبل ان الهل مني يا روما هذا البعد قلبي لم يكن عنك قصيرا <تصفيق> <وصكري> فج <تصفيق> يا باقي يا يا سلام في <تصفيق> We